119. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قال الذين نجا منهما وذكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فاوصلون قال الذين نجا منهما وذكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فاوصلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يا قلن ان سبع عجاف وسبع بلات يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان وَ النجاف وَسَلعسُ بُات وَسَبِسُ بُلَات خُُّرون وَأخَرَ بِساتِعَلي أَوغءِلَ الناسَّاسِلَ عََّهُ يَّون وَسَبعسُ بُلَاتِ خُُّرون لعلي أرجع إلى الناس لعبهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال تزرعون فَكُنْتُمْ تَذَرُونَ فِي سُنُبِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا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 وبعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ التي قطم أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتتن يوسف عن نفسه قال ما اِذْرَاؤُتُ نُيُوثَ فَنَفْسِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امرأة أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حق حق الحق أنا راوتته عن هُولَ لِلصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لم أخنه